إذا أثخنتموهم فشد الوثاق فإما من بعد وإما فدا حتى إذا أثخنتموهم فشد الوثاق فإما إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولي لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار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 أَفَمَنْ كَانَ على بَيِّنَةٍ من ربه كمن زين لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا غير اسنيب وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من خمر من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جن فان لهم اذا جاءتهم ذكرهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثويكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فيه أرض وتقطعوا أرحابكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها؟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 أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْوَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَيهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ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 او سيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم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 انما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم ها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 وَإِن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ إنا فتحنا لك فتحا مبينا